الا بشرتموني على انما السني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون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 فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قالوا بلجئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإن لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ومضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء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 وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ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 فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون